وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتِهِ ذَلِكَ أَنَّ عَامِظَ بُيُوتٍ تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَفَاتَّخَذُوهَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ مَنْ يَنْكِرُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَالْقَوْمُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّامُ وَضَلّ عَنْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ